Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي فإذا أُذِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئلا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 وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم.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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَمِنَ لَهُ الْمَوْتُ وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 Allah Innya Lut'a. Kalu, nampu agamu b mana Innya. Lalu naja Nuh wahlehu, Inla mraetuh kahat min alghabirin. Walam ma ajaat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 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah mengutus Nabi-Nya yang mengutus ayat-ayat kepada umat manusia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 إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا لَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَهُ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 كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفاً. غرفا تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجروا العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَفْأَحِيَ بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضُ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 أو لم يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَثَبِ الْبَاطِلَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَجَّأَ